والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 فيومئذ لا يُسْأَلُ عن ذنبه إنس ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي وَالْأَقْدَامِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي ألاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي ألاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي ألاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان